بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون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 وبث فيها من كل دابة من السماء الذين من دونه بل الغالمون في ضلال مبين ولقد اتينا لخبان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لغمان ابنه لابنه وهو يعره يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم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 يا بني انها ان تقوم اثقال حبه من خضل فتقوم في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا وقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزب الأمور ولا تصعد خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا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 ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم, وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب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 والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نجدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سبيع بصير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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله أخرصين له الجيد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عندنا